الله وصحبه وسلم على رسول الله. قال الشيخ محمد بن الزراديت رحمه الله. فإذا كان هذا لو كان العلماء فكيف الذي جاء من الشياطين وأمريكا وفرنسا؟ وإذا كان من باب الخوف والأرض ما فيه ما فيه ما فيه خوف إلا بما جاء به الرسول. نعم ما معنى كلام الشيخ رحمه الله إنه أن الله تبارك وتعالى أنكر على اليهود والنصارى. أنهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وفي سنة الترمذي عن عدي بن حاتم أن عديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم قال لم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأضعتهم قال بلى قال فتلك عبادتهم فإذا كان هذا جعله الله تبارك وتعالى من عبادة الأحبار والرهبان والأحبار والرهبان منسوبون إلى العلم وإلى الشرع فما بالك إذا كان هذا القانون قد جاء من فرنسا وأمريكا وجبال الأذهان وحشارة الأفكار ومن مجموع أفكار الكفار الضالين الذين لا يعرفون ولا يهتدون في أمر دينهم ولا أمر دنيا لا شك أن هذا أعظم ثم بين الشيخ أن وجود هذا كأصل تتحاكم أنه أعظم وأكبر من مجرد من مجرد فرض الزام الناس به ومرجعيته عند الناس هذا اعظم اشد ما فيهم <تصفيق> حف الا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فمن استخدم الله الله قد اشهد في الرساله والالوهيه وهذا الواحد منهما كف بخلاف المساله الواحد فانها ليست مثل الذي مصمم فان هذا ارتد وهو أغنظ كفرا من اليهودي والمصراني لأن المرتد أغنظ كفرا من اليهودي والنصراني أغنظ كفرا من اليهودي والنصراني إذن الشيخ هنا بين إنه إذا حكم في مسألة أو مسألتين لهوى أو لشهوة مع إقراره بحكم الله وأنه مذنب عاص فهذا كفر دون كفره أما من نسّق الأمور وجعل أرتبها وجعل لها محاكم وجعل لها مرجعيات وجعل واجب الناس بالرجوع إلى نصوص القانون هذا كفر مخجل من الملة نعم الحكم السلوم الجاهليين ابن سفران وغزال وطويزي انتهى طبعا يعني هنا ذكر إنه هذا حصل سقف في سقف لتوجيه خطاب فأنا قلت كما كم هم مجموع نوع الفتاة السلوم الجاهليا يا إخوة معناها أحكام العرفي التي تحكم بها القبائل في الجاهليه احكام عرفيه ورثوها عن ابائهم واجدادهم يحكمون بها في الدماء والاعراض والاموال نعم لدى سعيدان. في سعيدان وعبد العزيز تبتني... مستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد وبركات. بسبب شكوى الوالدين أنه موجود من بعض الرؤسات في بلد الغير من يحكم بالسنوم الزادرين فساءنا ذلك جدا وأوجب علينا الغيرة الغيرة وأوجب علينا الغيرة لأحكام الله وشرعه لأن ذلك في الحقيقة حكم بغير ما انزل الله وهذا واجب, واجب من تولى الخضاء أو تولى مسئولية أن يغار لله ورسوله وأن يسعى في بصد حكم الله في سائر ما يقدر عليه من أرجاء الأرض هذا واجب وليس امرا من الفضول والعياذ بالله بل هذا واجب على الشخص أن يناصح واجب عليه أن يسعى في بصد حكم الله قدر ما يستطيع وقد ذكرنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه لحد يطبق في في الأرض خير لأهل الأرض من أن ينظروا أربعين صباحا وَإِنَّ الله سبحانه ما كِتَابَهُ كتابه إلا ليحكم بين الناس فيما اختلقوا فيه كما قال جل وعلا ذلك في الحقيقة حكم بغير مَا أنزل اللَّهُ الله اللَّهُ الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل اللَّهُ الله هُمُ الْكَافِرُونَ الكافرون فِي الآية التي بعدها هم في الآية وقد أنثر الله سبحانه على مفلح التحاكم إلى شرع مضهر وابترى التحاكم إلى غيره من الآراء والأهلاف بقوله تعالى أتى حكم الجاذلي يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون فلا حكم أحسن ولا أعدل من حكم الله لأنه تعالى أحسن للحاكمين وهو العليم بن صالح عباده والحكيم في أبواره وفعاره وشرعه وقدره وأيضا صلى الله عليه وسلم عباده أن يكفروا بالضغوط وأنترى على أن أراد التحاكم إليه وأكبر أن ذلك من طار الشيطان لهم فقال سبحانا فأنترى إلى الذين يزعون أنهم آمنوا بما أنزلوا وما أنزلوا من قبلك يريدون من وقد به ويريد الشيطان بعيدا فقالت نزول الآية كما ذكروا المبشرون في رجل من الأوصار كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومه فقال الأنصارين نحتكم, الأنصاري نحتكم إلى كعب بن الأشرف وقال اليهود بيني وبينك محمد وقيل في جماعة من المنافقين ممن اظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية وقيل غير ذلك والآية أعم من ذلك كله فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل وهذا كما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال وهو المراد بقطعتها هنا، فهؤلاء الطواغيت المذكورين كانت أحكامهم بالأهواء ولم تكن مكتوبة في الدفاتر والمستندات، بل ولم يجبر الناس على اتيانهم بخلاف الواقع، ومع ذلك هم كفار طواغيت بسبب فعلهم. وفي هذا أبلغ رد على من لم يكفر الحاكمين بالسلوم الجاهلية لأن أحكامهم لم تكن مكتوبة في دووي، فمن لم يكفرهم فإنه لم يعرف ما كانت عليه العرب في الجائليتها من التحاكم إلى الطواغيت من الكهان والعرافين ورؤساء القبائل هذه كانت عادة الجاهلية وهؤلاء هم كما ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما نقله عنه ابن جريل وذكرناه فيما مضى وقال تعالى رَبِّكَ لَا حَتَّى يُحَكِمُكَ فِي مَنْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْبُ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجَ مِنْ مَا قَضَيْتَ وَيْسَلِّمُهُ تَحْدِيمًا عليكم تنقو لهذا الأمر والإنشار على من بل على أولاد الأمور التأذيب, التأذيب البريغة لكل من ارتكب هذه الجريمة التي قد تفضي إلى ما هو أكبر إثماً من الزنا والسرقة ان كل من خالف أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وحقا بين الناس بغير ما أنزل الله متبعا لهواه ومعتقدا أن الشرع لأسف لحل مشاكل الناس هو ضاغوط قد خلع رزقة الإيمان من عنقه وإن زعم مؤمن وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما يجيت به نعم قال هنا وأيهم لم يعتقد هذا وصرح به كل صرحون أنه قانونه بطلة قال الشحب الرحمن بن حسن في فتح المجيد فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بين الناس بغير ما الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه يريده فقد خلع رقته الاسلام والايمان من عنقه وان زعم انه مؤمن فان الله تعالى انكر على من اراد ذلك واكذبهم في زعمهم الايمان لما في ضمن قوله يزعمون من نفي ايمانهم فان يزعمون انما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفتها لموجبها وعمل في ادمائها ينافيها ويحقق هذا قوله تعالى وقد كبر ان يكفروا به لأن الكفر بطاغوة ركن التوحيد وله كلام متين في شرحه في فتح المجيد فليراجع. فقد يظن بعض الدخاء أن التحاكم إلى السلوم في السلوم فيه مصلحا وهذا يظن فاتل لأن ذلك مستدى النحضر بل إستاذ في الأرض لأنه من أكبر معاص الله فكل من عصى الله في الأرض فقد أكثر في الأرض. الأرض في الأرض فقد أفتد فيه وقال تعالى وإذا قيل لهم لا تبسدون في الأرض قالوا إنما نحن تصرقون على أنه مبسدون ولا بالله يكرون ففقد الله وياكم معرفة الحصر اتباعي وأعادنا جميعا من صورينا في السنواتيان لأعمالنا فأمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته القضايا التجارية إلى انقضاء الشرعيين المحمد الزمراهيم إلى خضر قطاع السنو الملكي أمير الزيارة سلامه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته داعي. لا. تبليشارة إلى خطابكم رقم المرفق بالأوراق الخاصة مم. بموضوع تأييس الغرفة الجديد. وفي لكم أن أجا درس النضال نصر ولاكن عليهم لا قبال أهمها. الفضل هذا من الناس الثلاثه التي نبصر ان تكون الغرفه ونرجع لحل الخلافات التجاريه بين المتنازعين من التجار سواء كان المدعى عليه مسجلا او غير مسجلا النظام الغرفه التجاريه اللي هم عملوا غرفه للتجار زي الغرفه الصناعيه والغرفه الزراعيه كل مشاكل التجار تحل في الغرفه يحكم فيها القضاء غير الشرعيين اللي هم مين رجال الخبره بالغرفه التجاريه فالشيخ راسل امير الرياض بسبب ذلك نعم أظهر لنا نسخة عنوانها نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية المطلوبه بمضادات حكومة المكتب المرة الثانية ودرسنا تقريبا نصفها تقريبا نصفها قردن ما فيها موضوعا وضعيه ودرست تقريبا نصفها ودرسنا ودرستنا تقريبا نصفها قردن ما فيها موضوعا وضعيه قانونية لا شرعية اظهرنا بذلك انه حيث كانت تلك الغرفه هي المرض عند النزاع انه سيكون فيها محتما وأن الحكام غير طبيعي بل نظاميون قانونيون ولا ريب ان هذه مصالحه ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ان الذي هو وحده المتعين للحكم به بين الناس والمستضاء منه عطائده وعبادتهم ومعرفه حلالهم من حرامي وفصل نزاع عندما يفصل التنابع واعتبار شيء من قوانين الحكم بها ولو في أقل قليل لا شك أنه علم رضا بحكم الله ورسوله ونسبة حكم الله ورسوله لأن قضاء الخيار هل هالنزاع وإطالة خصنه إلى أردابها وحكم قوانينه للتمال وتفايت الناس في هل مشاكلنا معطل هذا كوك الناطم على ملة والأمر كبير مهم وليس من الأمور الإجتهادية والحكم شرع واحد دون كل مسواء شقيق عبارة الله الواحد دون مسواء إذ من بُر شهادتين أن يكون الله المعقول واحد لا شريك له أن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم هو المستمع المحكم ما جاء المحكم ما جاءه فقط. ولا جغل الصيوف الديهار الا من اجل ذلك والقيام بهم فعلا مدرسا وتحكيما عند النزاع نعم لا. لأن الله تبارك تعالى إنما أرسل رسوله ليحكم بين الناس كما قال تبارك وتعالى في هذا قال و لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وقال الله تبارك وتعالى إن أنزلنا الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه فهذا من ضمن وظائف الكتاب أنه يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فمن نحى الكتاب والسنة عن وظيفته وعما أنزله الله لأجيه فقد عارض أمر الله وناقض حكم الله ورد على الله جل وعلا فهذا كفر بالله وردة عن الإسلام فلا أربك لأجنونا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجب ليخدش مما قضيت ويسلم تسليما يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فارسلوا الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا وولي امر المسلمين ايله الله بالحق لا يعمل حكم الله ورسوله حكم اي من الناس ولا اي قانون ولو كان في ذلك ما كان بل هو حرب القوانين وأمؤيد شريعة سيد المسلم وإن أنا هذا البيان مجبس جواب عن سؤال كما هو الواجب علينا ونصف لله الرسول وإيمة المسلمين فنفاقد أن يجد من الشيطان في حسب الفكار للطوارين ومن فشأ فيه منه أتجاه في الدين، فالسيء خلف المغضوب عليهم، ورثوا الضالين، وجهل بهم المشركين. فمن السهل الذي إذا مُحُور التجار إلى رموز جارتهم، ركضيها عليهم طرق الشرعية. فإن مسون صل الله عليه وسلم ما من خير من الناس مع اسمه معاد كله وقد جاء به. نعم، حظر مسون صل الله عليه وسلم ومنع ما يراه عباد المذهب والسلاقهم ونجاحهم وفي خطيقه. خسارا وتلغى دمار الدنيا واخرى صلحوا مكاسب كما قال سبحانه وتعالى في, حقنا في حق الربا ان حرم الله الربا ويرضى الصدقات ومما يدخل فيه ومما يكل بما جاء به صلى الله عليه وسلم اعتبار العرف والعاده لا على وجه يطالب بطريق الشرع يعني اي ما معنى كلام العرف محكم فيما لم يأت فيه نص شرعي العرف معتبر فيما لم يأت فيه نص شرعي أو فيما وكل النص الشرعي وفي فيه العرف قال تعالى وعاشروهن بالمعروف فرد الشرع المعاشرة إلى المعروف المنتشر بين الناس إلى عرف الناس وعاداتهم كل على حسب قدرتي في الانفاق فالعرف, فالعرف معتبر لكن اعتباره ليس هو إصطاء الأحكام الشرعية بل اعتباره يكون فيما لا يناقض حكما شرعيا أو نصا من كتاب أو السنة أو إجماع. فإن أنت أحياناً أن ترد أن ترد غرفة التجارة للقضاة الشرعيين الذين الذين لديهم بصر في العلم يتوصلون بها إلى معرفة الأمور العقلية واعتبار المصالح التجارية على وجه يضمن صيغة على ضوء شريعة المحامية. ومستعد من هؤلاء القضاة ومستعد من هؤلاء القضاة للتنبيه على مثل هذه الأمور أمكن أن نبدأ على هذا الصوت. وأن يزمع له فيها النصوص الشرعية وأخوار أهل العلم في اعتبار العب والعب وذكر كثير من أمثلة ذلك ولضاق أشياء قد يظن أنها عمفية وأم فيها في ذلك ما يثفي ويثفي في هذا المقام إن شاء الله والسر السر في أن هؤلاء جعلوا القضاء القانونيين أفقى عندهم من الشرعيين هو ماذا؟ أن كثيرا من الشرعيين هم أرباب سلطة ليسوا من أهل العلم الشرعيين فظن هؤلاء أصحاب السياسة القانونية أنهم أذكى وأنقح عقولا وأسلم من هؤلاء لكن العور بخلاف ذلك وقد يظن بعض القضاة القانونيين أن المسألة عرفية أو أن المسألة ليس فيها نص شرعي وتكون المسألة منصوصا عليها في الشرع ولا تحتاج لكلام أهل العرف فينبغي أن يتولى الفصل بين النزاع في سائر النزاعات بين المسلمين أن يتولى ذلك القضاة الشرعيون الذين عندهم بصره في العلم وعندهم فهم الأحكام الشريعة فإن يحتاجوا شيئا من فقه الواقع تعلموه. فقه الواقع يعني ماذا؟ يتعلموا مثلا هذه المعاملات تجري حاليا صفتها ايه في الواقع؟ يتعلمون هذا وتجمع لهم في هذا المعلومات ويصدرون الحكمة الموافقة للشرع على نظام الغرفة الإتجارية المعدل. من محمد بن إغراهيم إلى خرص المتظم والدوان العالي المصدر صلى الله سلام وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فبالإشارة إلى قرابكم بشأن نظام الغرفة وما جرى فيها من تعديل فوقيدكم بما يدد أولا أنكم حكم وحاكم في فضل النزاع والخصومات والأخوص والأموال ونخوها لا يسوغ منه لأي شخص فهنا بلغ من الحينكة والتدارج والنرامة في الحفور لدى لشخص الاتباء بنور الشرعي المحمدية يعني ما يقال قلال حاكم الحاكم لا يمنح هذا اللقب إلا لمن يحكم بالشريعة نعم وعرف ما يحصل به النزاع من الشريعة المحمدية وصار ذي من الشرعي والنفسي ما يعرف به الواقع والحكمة وتصبيق الحكم على الواقع ثانيا أن العقل المشرية مهما بلغ لا يستقل بالهداية ولا يمكن إليه في على السعاده ولا يتفى به في سلوك طريق النجاه بدون الاستضاءة بنور الشعر محملي. إذا كان العقل كافر في الوصول إلى الحق وسلوك طريق السوي لم يعد لم يعد حاجة إلى الثالي رسول او من ذلك كتاب وإن الامه التي اتتعرف ذلك نبذت كتاب الله وراء ضغطها وخرجت من فرق القوم وخرجت من سرق الامه المحمديه كما هو معروف عن الجهميه وابوابهم لماذا لان الجهميه حكموا عقولهم في نصوص الشرع فوصفوا الله بما تمليه عقولهم زعم وجعلوا الاصل في نفي الصفات واثباته والعقل فضلوا ضلالا مبينا وضلالهم واضح حتى خرجوا من سرق الامه فالجهميه ليسوا من فرق الامه بل هم كفار مرتدون ثم بذلك لأنه ماتباع الجهم بن صفوان وكان هو أول من أظهر مذهبهم في نفي صفات الله ثم انتشر ذلك حتى كان عصر المأموني فغلب عليه فأعلن بدعتهم بالقول بخلق القرآن ونفي صفات الله جل وعلا وامتحن على ذلك العلماء ولا إمة وخاضت الأمة في فتنة طويلة عريضة حتى ثبت الله إمام أحمد بن حمد رحمه الله فثبت على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وحتى أزال الله المحنة بتولية المتوكل رحمه الله نعم ثالثا لا يقفى أن الحكام من البادية وغير من قبل ذاتك وفي أزمات الفتوات لديهم من العقول الضاجئة والتجارب الطويلة والحينكة الثامة ومعرفة الأحوال والواقع ما كان داعيا إلى اجتفاة خول مرضى بأسكام ومع ذلك جاء الشرع بالتشمسير والزجر بأزلغ عبارات الزجر عم وتسمية هؤلاء الفكام بأخلح الأثناء وأثناءها فتنهم طواغيت وشركاء أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحان الله يعني سماهم طواغيت وشركاء لله وسماهم كذا وكذا ونفر الناس عنهم لكن الآن أصحاب القوانين لهم أفخم عباره المشرعين رجال البرلمان رجال القانون فقهاء الدستور هذه اسماءهم بافخم عبارات التي تنازع رب العباد في الالوهيه والربوبيه نعم طابعه ان الصلح له حدود معروفه فليس كل صلح جائز بل صحن قسم إلى صحن عالم وصحن جاهل ولا يمكن معرفة ذلك إلا لعالم بالشريعة مفسر لأحكامها وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحن جاهل بين المسلمين إلا صحن أحد لحرام أو حرم خرافة وذالك من دخل في الإصلاح بين الناس ينبغي عليه أن يكون فقيها حتى لا سيما في مسألة الأموال ومسألة الأموال مسألة مهمة لأن بعض الناس يدخل ويصلح فيفسد يضيح فروق الناس ويسمي هذا الصلحا هذا غلط ينبغي أن يدخل في الإصلاح بين الناس أن يكون فقيهم يعرف أن هذا حلال وهذا هذا حرام نعم قامتا أن الشرعة الشريفة تعمل وافن بالمقصود كافر في فصل نزاع بعبارة شافية المقنعة المعقولة وافية بتحصيل المطالب إذ المشرع هو أرحم الراحمين أعكم الحاسمين وأعلم للصحة بعباده وما ينفعهم ويضرهم ولم يكن ولم يكن التشريع الى احد الى احد المشرع ورسوله المبلغ نعم معنى المشرع هنا هذا يقصد رب العزه سبحانه والمشرع هنا من باب الاخبار لا من باب التسميه ليس من اسماء الله جل وعلا المشرع انما يجوز من باب الاخبار لان باب الاخبار اوسع من باب التسميه فلاسماء الله فاسماء الله توقيفيه اما الاخبار عن رب العزه سبحانه ف الباب فيه واسع لأن التشريع صفة من صفاته تبارك وتعالى هو الذي يشرع ما بالعبادة ما يشاء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وإيسى ناقيم الدين ولا تتفرقوا فيه فهو سبحانه المشرع من باب الاخبار عن أفعاله تبارك وتعالى فهو الذي يدبر شؤون عباده وهو الذي يشرع لهم يدبر لهم شؤونهم قدرا ويشرع لهم شرعا وحكما وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم نعم ثم اي قضيه استاقه ولم يولد في الشرع حالها كلا والله ان شرع لواك كاف سامي جاء باكمل النظم واقامه ما في فكر سمي المتنبط من الكتاب والسنه ما بينهما مذخر عن نظم الزمان وقوانين بني الانسان لذا نرى لزاما إحالة كل نزاع احاله نزاعي. كل نزاع كل نزاع الى المحاكم الشرعيه فهي التي من حقها أن تقوم بفضل النزاع وفصل الخصومات واعطاء كل ذي حق حقه وفق الطرق الشرعيه والنظم العاليه في التناوين وهذه الطريقه وهذه الطريقه النافعه المنجيه الكافيه المنقذه المنقذه لكل مسلم ثم إن هذه الطريقة هي الطريقة التي سلتها المسلمون من لدن زمن الدسالة ونجحوا بها غاية النجاح وبلغوا مقصودهم وصلوا إلى هدفهم وفتحوا بها الخروج والأوصال واتفتت حولهم الأمم ووضوا بها حكامه، وصاروا مضرب أمساق وصاروا مضربة نفلك العدالة والإنصاف أما ما عداها فيغضت للانتقال وعلم القناع وتخض الجمهور وسوء السمعة وتحميع الأعداء نعم وشمع سوء السمعة سخض الناس لماذا لأنهم يرون أن الأحكام جائرة ظالمة كل ما كان عنده محامي عديم الضمير يستطيع أن يخرج من القضية. ما لم يكن عنده محامي عديم الضمير أو كان محامي ضعيف أو كان محامي يحسن الرشوة هذه تخسر قضيته. هذا كله يدل على على التشويه وسوء السمعة وفساد حال الرعية. فهذا بسبب ماذا؟ بسبب تطبيق هذه القوانين الوضعية الوضية. نعم. فلها عاقبة سيئات بل هي كثيرة الفضل المجتمع الإسلامي وتفكيكا والسبب للشغل والفوضى والارتباع لو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافة كثيرة فالهذا يوصلت إلى أحضاء رغبة الحكم لكل إنسان وعطاء فرصة للخروج على الحكم وعدم صناعة به كما أن الحاجة هذا الفقه على... الشيخ محمد بن لماذا؟ لأن يراسل وياس الأمور فيبين لهم كثيرا من المسائل التي تقفى عليهم لأنه قد يكون ولي بأمور عنده إشكالية هي ماذا هي إنه لنزف فقط لتطبيق الغرفة التجارية حتى يجاري الناس وهذا يبين له ماذا يبين له أن هذا سيعود أيضا براب ملكك فكن هذا وسيلة لماذا لرجوع إلى الحق وهذا مسخر الرجل رحمه الله كمن الحق ما حكم رأيه وما هداه إليه عقله وكل إنسان يستطيع ذلك ويرى نفسه أهل لها وأنه غير مذن بنحات غير ملزم من فكر غيره وستفادة ذهنه والله يحرم فيذ هات كده صفح 57 وخمسين الأعضاء القانونيون مع الشرعيين هذه مهمة نختم بها الأعضاء القانونيون مع الشرعيين من محمد بن وليم إلى حدث المطالب معه وزير التجارة والصناعة أفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد تلقيت التطارب عليكم حول ما تم اعطموه بيئات المصالحات والطفق المصالحات التي تنشع بتطبيق تطبيق التجاريه التي تصدر بها مراسيمة وراغ المرسلين وفهمتهم جميع ما تم اعطموه وخاصة ما يتعلق بأضاء الذين عشينوا من أهل الخبص مع أضاء تعيين وإضافة معاليكم أمثلة من المشاكل التي تعلمها لإيئات المشارك إليها عن طريق المصالحة فيها والقصد فيها أن ما به لا يتعارض من حالنا الأحوال مع مبسطيات شريعة الإسلام والسماح إلى غيره. وإن نشكر عليهم على هذا الصديق إلى أنا لزم تنصبه وتنصره كل مسلم. وكتبت لدلالة الملك حفظ الله فيه وكلمت بمتفلي أن عدة مرات شأنه هو تفسيص أعضاء قانوني قانونيين بجانب أعضاء شعير في هذه الأيات كما ينص عليه السبيع الذي أرسل إلى الأعضاء رحمه الله يعني كان عنده شدة في هذه المثال وكان رحمه الله آمرين بالمعروف أنه علمون كرون زكي على الله ولذلك يلح على هذا المسألة حتى لا يفتح باب على المسلمين لا يسد وهو باب دخول القوانين الوضعيه إلى هذه البلدة مع أعضاء الشراف في الأحكام التي يصدرونها باسم المصالحة وتطبيقها من قبل الشرعيين والقانونيين معه وهذا بل إن يجعل يجعل هذه الأحكام خاضعة لأراء الأولاد القانونيين كما أنها خاضعة لأراء شريعي وهذا فيه تسوية بين الشرع والقوانين الموضوعية وبحباب وبحباب لتحقيق القوانين الموضوعية واستبدال الشرع واستبدال شريعة الإسلام السبحة أمير وهذا ما أداه إمام المسلمين حضرة الله ويأذى كل مسلم صادق في السامع لأن خُفْمَ غير الشريعة بين الناس معناه الكفر والخروج من الإسلام والعياذ بالله إذا هذا الشيخ هنا أيضا في هذه الفتوى يقرر ما ذكره الفتوى الأولى هذه الفتوى بتاريخ 10 أيلول 1388 للهجرة يعني قبل وفاة الشيخ بسنة بسنة أو أقل بسنة أو أقل من سنة أو أقل من, من سنة لأن الشيخ رحمه الله في آخر حياته دخل في غيبوبة استمرت أشهر ولم يخرج إلا لاستقلاع هلال شهر شوال من المستشفى خرج يوما واحدا لاستقلاع هلال شهر رمضان ثم ادخل مرة أخرى وكان في غيبوبة فالمراد من الكلام أنه أقل من سنة أقل من سنة والشيخ يفتي بهذه الفتوى أقل من سنة قبل وفاته. لماذا؟ لأن بعض الناس وهو خالد العنبري زعم أن الشيخ تراجع عن فتوة وأنه يقول تحكيم قوانين كفر دون كفر. والرد على ذلك أن الشيخ أن الشيخ أن خالد العنبري قال الشيخ تراجع عن رسالة تحكيم قوانين. ونقل كلام الشيخ ضمن الفتوى بتاريخ 1385 العجرة وهي موجودة في المجلد الأول من مجموع الفتاوى وهي قوله وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله من تحقيق شرعه والتقيد بها ونذب خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي حكم بها أو التي من حكم بها أو حاكم إليها معتقضا الصحة ذلك وجوازه فهو كافر للكفر الناقل من المل عن الملة وإن فعل ذلك بدون اعتقاده ذلك وجوازه فهو كافر للكفر العملية الذي لا ينقل عن الملة قال إن هذا تراجع من الشيخ عن فتوى وهذه الفتوى كما في المجنوع الفتاة والمجلد الأول حررت في التاسع لشهر واحد عشهر المحرم سنة 1385 سنة من الهجرة والجواب عن هذا أننا نقول هذه الفتوى المذكورة لا تنهض في إسباب تراجع الشيخ لعدة أمور الأول أن هناك فتاوى متأخرة للشيخ وفيها تقريره لكفر من حكم القوانين الوضعية ومنها هذه الفتوى التي ذكرناها وهذه فتوى متأخرة بعد الفتوى التي نقلها خالد العنبري بثلاث سنين. بل هذه الفتوى التي ذكرناها تعتبر من آخر فتاوى الشيخ لأنه بعدها دخل في المرض لفترة طويلة وكذلك الفتاوى والمصائح الخاصة بجعل الأعضاء القانونيين مع الشرعيين فكل هذه الفتاوى تدل على عدم التراجع عن هذا الحكم ثانيا لا يزال تلاميذ الشيخ وهم كسر يقررون عدم تراجعه عن هذه المسألة من أمثال الراجحي والجبرين وحمود بن شعيب العقلة بل حتى ابن باز مع مخالفته لقول شيخه ابن باز يقول كفر بن كفر في المسألة قرر أن شيخه بقي على قوله بكفر من حكم القوانين وأنه يرى أن ظاهرهم الكفر ولم يذكر شيئا عن هذا التراجع المزعوم ولو رجع لكان ابن باز من أعرف الناس برجوعه لازمه إلى أن مات وكان نائبا وهو الذي تولى الاستاء بعد ثالثا كيف تترك فتاوى الشيخ المتكاثره وفيها تقصيلات سلفية مدعمة بالأدلة الشرعية ثم يلتفت إلى كلمة عابرة هذا ما يفعله أهل العلم لا شك أن هذه هي طريقه, طريقة أهل الزيغ الذين يبحثون عن أي شبهة يتعلقون بها ولو صح التراجع كما يزعمون لكان الواجب على الشيخ أن يرد على فتواه القديمة برد علمي مؤصل كما أصل الحكم بتكفير الحاكمين بالقوانين في الفتاوى الكثيرة ومنها ما جمعناه هنا رابعا ما قرره الشيخ في كفر الحاكمين بالقوانين الوضعية هو قول أهل السنة أتباع السلف الذين يرون أن الإيمان قول وعمل وأن أعمال الجوارح جزء من الإيمان ولازم من لوازمه وابن المقرر أن الإيمان إما أمر وإما خبر فالخبر يجب تصديقه والأمر يكون الإيمان به بالتزامه والعمل به فلا يتصور أن يمكن لحاكم بكل وسائل التمكين ولم يقع تحت الاكراه ثم هو بكامل إرادته وسقوته وأجهزته يحكم في الدماء والأموال والأعراض بالقانون الوضعي ويلح الشريعة ويحارب أهلها بحجة الإرهاب والتطرف ويلزم الناس باحترام الدستور وتقديس القانون بل ويدعو إلى الديمقراطية والعلمانية ويراها ملزمة لسائر شعبه فلا تصور عاقل فضلا عن طالب علم أن هذا مؤمن لأنه لو كان مؤمنا لعمل بايمانه فإن الإيمان الباطن يستلزم العمل الظاهر وجودا وعدما فمن فهم مسألة الإيمان جالت عنه شبهات المرجعة في هذا الباب لا وقد راجت هذه الشبهه على بعض من يقول بمذهب السنة في الإيمان فأنه قول عمل إذا عرف هذا تبين أن ما قاله الشيخ من تكثير الحكام بالقوانين ليس رأيا خاصا أو اجتهادا انفرد به رحمه الله بل هذا هو قول أهل السنة منذ ظهور هذه القوانين وضعي ومن أراد المزيد فليراجع فتاوى إما الدعوة النجدية حول هذه القوانين ضمن رسائلهم في الدرر الثانية في الأجوبة وغيرها من المصنفات المفردة بل الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله لما كتب لبعض الناس قال وعندهم طاغوت وقانون يحكمون به في الدماء والأموال يخالف شريعة الإسلام ولا يخفى أن هذه وحدها تخرجهم من الإسلام لما كان عن الدولة التركية فهذا يبين لك بارك الله فيك أنه لا زال العلم منذ أن ظهرت هذه القوانين يحكمون بالكفر بل إنه قد نص القلقشندي وغيره على أن تيمور لنك وهو أحد ملوك التتار كان وكان قد أسلم كان يأخذ بياسق جده في تنسيق البلاد والحكم بها وقد كفره أهل العلم بهذا نص على كفره بهذا وذكر ذلك السخاوي في فتح المغيث ايضا على تكثيره لأنه يحكم بياسق جده فياسق جدي إلى يختلف عن ياسق الفرنسي اليوم ولا الأمريكي ولا ما جمع من هنا وهنا وإذا نراجع جرسان يجد في هذا فتاوى كثيرة جدا بل ما يعرف وأنا القول أقول أنه تحكيم القوانين الوضعية هذا منذ أن ظهرت دعوة الشيخ وهم يكفرون بالقوانين الوضعيه إلى ان جاء العصر المتأخر في عصر الشيخ ابن غفر الله له وأفسد بأن كفّ بنا لكن قبل ذلك لما تقال كلام في الدّرّ وكلام في المصنفات المستقلّة سيدهم يحكمون بالتكفير بقوانين وللشيخ عبد اللطيف في ذلك والشيخ سليمان المسحمان وللشيخ حسان السنة ااا سحمان له في هذا فصيحة مقوّلة في في تكفير منظومة في تكفير دولة التركية ومن ضمن ذلك فإن أنها تحكم القانين الوضعية خامسا إن من يزعمون تراجع الشيخ عن فتواهم في الحقيقة مرجئة من أمثال خالد العنبلي لأن خالد العنبلي ممن يحصرون الكفر في الاعتقاد فلا يرون شيئا من الأعمال الظاهرة في كفره وقرر هذا في كتابه الحكم بغير ما أنزل الله بل ترى أن من يتمسك في هذه المسألة الآن هم من يدعون إلى أنه ليس هناك عمل من أعمال الجوارح يخرج الرجل من الملة بل يرون أن الكفر محصور في الاعتقاد والاستحلال في الجحود والاستحلال فقط وهذا مذهب المرج أحد فلا يرون شيئا من الأعمال الظاهرة كفرا كما قرره صاحب كتاب المذكور خالد العنبري فلا عجب أن يكذب ويدلس على العلماء ليمر مذهب الإرجاع وقد بينت لكم شيئا من هذا لما نقل صاحب الحكم بغير ما أنزل الله وهو بندر العتيبي لما نقل كلام شيخ الإسلام ي كلمتين فقط والاستحلال اعتقاد أنها حلال وترك البقية وحال الصار من مسلول وعندما ترجع الكتاب الشيع تجد أن هذه صورة واحدة من صور الاستحلال وأن من ضمن صور الاستحلال الرد والإعراض والإباء ومنقوع شرع الله تبارك وتعالى سادسا وهذا من المهم ايضا قد أطلت اللجنة الدائمه الدائمة هذا المرجع الخبيث الذي يكذب على اهل العلم وحذرت من كتابه وبيّنت كذبه على اهل العلم ومنه الشيخ محمد بن إبراهيم ومن المقرر اللجنة أعرف بمذهب الشيخ من غيرهم لأنه كان رئيس اللجنة وكل من في اللجنة إما الله وإما أقوام من أنسق الناس بعلم قرأ في كتبه وكذا وبين الكذب على العلم منه الشيخ محمد إبراهيم والمقر من اللجنة يعرف ماذا بالشيخ من غيرهم فلماذا يتمسك من يدعي اندساء بالسلف لكلام هذا الكذاب وقضار كذبه وبتره لكلام العلماء هذا مصف الفتوى ضلعت اللجنة الدائمة في المحوزة عمي أستاع على كتاب بعنوان الحكم غير ما أنزل الله وأصول التكفير لكاتبه خالد بن علي عنبري وبعد دراسة الكتاب تضحى أنه يحتوي على إخلال بالأمانة العلمية فيما نقله عن علماء أهل السنة والجماعة وتحريف الأدلة عن دلالتها التي تختضيها النغة العربية ومقاصد الشريعة ومن ذلك مان تحريف المعاني الأدلة الشرعية وتصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم حذفا أو تغييرا على وجه يفهم منها غير المراد أصلا فأي تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم ثالثا الكذب على أهل العلم وذلك في نسبته للعلامة محمد بن مريض الشيخ رحمه الله ما لم يقله أربعة دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما انزل الله في التشريع العام إلا بالاستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر وهذا واسمع جيدا محض افتراء على أهل السنة من الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلام والعافيه إذا عد ذلك من إيه؟ من الافتراء والكذب، وأنه إما سقف والمجاهد، وقولان على ما تقدم فإن اللّج ترى تحريم قبع الكتاب المذكور ونشره وضيغه، وتذكر الكاتب بالتوبة إلى الله تعالى ومرجعته العلم الموثوقين ليتعلّم منهم ويبين له زلاته، ونسأل الله الجميع نذات والتوفيق السبعة على الإسلام والسنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه سلم، إذا إذن دعواه أن هذا تراجع من الشيخ دعا بعضنا سادعا ليس في الكلام المنقول عن الشيخ حصر للكفر بالاستحلام وإننا فيه ذكر صورة واحدة من صور الكفر والشيخ فصل هذه الصور في الرسالة نفسها فجعل هذا خمسة أقسام ستة أقسام وقسما سابعا كفر دون كفر هو كلام العباس إذا الباب بارك الله فيكم أن الشيخ وإن أجمل في هذه الفتوى التي نقلها العنبري لكنه فصل في فتوى تحكيم القوانين وقد فصل الشيخ في ذلك في رسالة تحكيم القوانين طبعا ثامنا ثامنا قد نصح فيه الشيخ وهو صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ وزير الأوقاع كما في شرحه التمهيد على كتاب التوحيد أن القول بالتكثير هو قول جده هذا ابن ابن أعرف الناس مذهب جده لا المفتعد العزيز بن محمد آل الشيخ المصاج المعيز هذا هو زير الأوقاف وهو إخوانه الله الوزارة أن القول بالتكثير هو قول جده محمد بن ولو كان الشيخ قد تراجع لنبه على ذلك حفيده فكيف على خالد العنبري لا رأى الشيخ ولا جالس ولا هو من علماء ولا هو من قلاب العلم الذين يعتبرون يحكم بهذا في خطف الناس وتركون من كان ملازما وملاسقاً للشيخ وقريبا منه. تاسعاً غالب من يتكلم في هذه المسألة من أهل العلم في المملكة الآن يقولون بنفس كلام الشيخ ويحكمون بتكفير من يحكم بالقوانين وضعية. وقد سبق نقل استنكار اللجنة الدائمة لكتاب العمدر هذا واضح بل أنا أقول لكم حتى فتح الشيخ بنباز وحده بقية من يدرس العلم في المملكة يفتون بنا تحكيم قانون كفر مخرج من المله هذا واضح في حات الشيخ وبعده وفاته لا قعد عبداللهيز قال الشيخ اول ما توله بشرف الوصال قديم كيف كلام الشيخ المعثيمين اه شرح على باب الصواتين كلام كثير في هذا الباب انا انا اتكلم ان الوافق اكبر و جايد من ان هم الحواليني افضل يعني هم عاطيم هاي من غرب وانا وابعا كنان كافر وكنان كبر ما دار الان ثمان طيب قال يعني طبعا هذا معروف فكان ما احببت ان لهذا لانه كله بينقله فكثرت نفهم مثلا من الشبهات قال بعضهم في قوله الله تعالى انهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم ياذن به الله قال هذا تبديل وهو لا يكفر به الحاكم الا بامره أن يحكم أن يأتي بحكم من عنده الأمر الثاني أن ينسبه للشرع. وهذا قول بعض ليه؟ لأن كل من فسر من الأئمة فسر هذه الآية فسرها بخلاف هذا الكلام قال ابن كثير أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله اي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والانس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيره والسائبة والوصيله والحام مظهر الذي أباح قال بالوصيلة والسائبة والحام نسبياً للدين الله جل وعلا قال في النسيء وهو تبديل الشهور إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين تفر يحلونه عاما ويحرونه ويحرونه عامه فجعل تحليل والتحريم هنا هل نسبوا للشرع ومع ذلك كفرهم به؟ فمسألك إنه لابد التبديل ينسب للشرع حتى يكون كفرا هذا كلام باطل. قال الشيخ الإسلام المتيمية رحمه الله والإنسان متحلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كفرا مرتدا باتفاق الفقهاء ولا يشترط أن يكون التبديل منسوبا للشرع وأنا أضرب لك أمسنا من كتاب الله جل وعلا قال الله تبارك وتعالى في بيان هذا سيقول المخلفون من الاعراب إذا انطلقتم إلى مغاين تاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل أن تتبعون كذلك قال الله قبل هل الأعراب بدلوا كلام الله نسبوا الشاع تبدلهم وماذا الله نهاهم عن الخروج في صف, في صف المسلمين لكتال الكفار لأنهم تخلفوا وهم يريدون الخروج ففعلهم هو تبديل للشرع قال الله تبارك وتعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وهل اليهود لما أمرهم الله أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة فقالوا حطة نسب هذا للشرع لا إنما باستخفافهم للدين بدل ما يقول حطة يعني حطة عنا ذنوبنا قالوا حمطة استهزاء تبديلهم ليس في نسبة الشرح أيضا قال الله تبارك وتعالى في شأن الوصية وهذا ظاهر فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه فهل معنى بدله نسبه للشرح؟ لا فالتبديل في لسان الكتاب والسنة في, في عرف الكتاب والسنة التبديل في عرف الكتاب والسنة ليس فيه نسبة للشرع إنما من غير حكم الله أزال حكم الله وجاء بحكم غيره فهو كافر ولو لم ينسب ذلك إلى الدين الأمر الثاني أن مسألت أن التبديل هو تغيير الحكم ونسبته للدين الدين هذا لا وجود له أصلا لأن الله تكفل بحفظ القرآن والسنة إننا نزللنا الذكرى وإن الله لحافظون فكيف تفسر الآية بصورة غير موجودة الأمر الذي بعد ذلك أن قوله الله الشركاء شرعوا لهم من دين ما لم يأذن به الله فسره الله في عديد من الآيات الكريمة ففسره في سورة الأنعام وجعلوا لله ما ذرع من الأنعام والحق نصيبا فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا هذا أيضا من تدريده إليه لأن, لأن الأنعام خلقها الله فلا ينبغي أن تذبح إلا على اسمه فهم بدلوا الدين ولم ينسبوه للشرق ايضا قد غير عمرو ابن لحي الخزاعي دين إبراهيم وحمى الحامل وشعب السواعد ولم ينشب ذلك الإبراهيم عليه السلام فعرف أن قولهم التبديل لابد من نسبة إلى أن هذا كلام باطل والتفريق بين التبديل والاستبدال لا أصل له كلاهما بمعنى واحد. أن يعطل الشرع عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والحكم في النزاعات ويأتي بحكم شرع من عند نفسه سواء اتى به من عقله من رأيه من زباد الأذهان اتى به من الشرع السابقة ظالم أنه عطل الحكم الذي أمر الله به هذا اسمه تبديل للدين لا قال استبدال هذا حكم الردة العزوز الله. لو كان في, في مسألة واحدة مثل ما كان في الشرع كله كل هذا واحد هذا واضح وكذلك الأمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه فلم ينتفق أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وهم الذين منعوا الزكاة والذين منعوا الزكاة لم يأتوا باعتقاد إنما أتوا بعمل وهو امتناع عن تطبيق حكم الله تبارك وتعالى وامتناع ورفض وإباء لأداء الزكاة فقاتله ابو بكر قتال المرتدين فوضح بهذا ما أردت قوله بقي عندي تعليق واحد اختم به وهو إن يقول لك كلام اهل العلم على أن من يقول ومن, يحكم ومن لم يحكم منزل الله فهم كافرون من يقول أن هذا كفر أكبر فهو خارجي وهذه شنشنة نعرفها من أخزم لماذا؟ لأنه من لم يحكم انزل الله فولاك هم الكافرون الآية فيها عمومان من لم يحكم هذا عموم تشمل كل من لم يحكم بما أنزل الله فأولادهم الكافرون هذا عموم آخر فيكون في الآية كل أنواع الكافرين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فمن لم يحكم ما أنزل الله اعتقادا أن هذا أحسن أو هذا كذا أو هذا مججاج كافر ومن الذي يحكم أنزل الله في مسألة واحدة لشهوة فهو كافر لكن كفر أصدر ومن جعل ومن جعل غير شرع الله تشريعا عاما ولو في مسألة واحدة مجمع عليها فهذا كفر مخرج منه فهذا سن يقوم بالتفصيل ما يقولون بإطلاق لا هذه مكفرة دائما ولا غير مكفرة دائما و هؤلاء لما يستدلون على السنة قال الآجري ومما يتبع الحرورية من المتشابه قوله عز وجل ومن لم يحكم ما انزل الله هم ويقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر ومن كفر فقد عدل بربه فهؤلاء لأئمة مشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية كلام الآجري الصحيح ليس مجال بحثنا إنما هؤلاء يجعلون الحاكم إذا جار وظلم كافر والكافر مشك فأخرجون عليه لكن أهل السنة فصلوا تأمل ما استدلوا به لتعجب من العجل شد العجب قال ابن عبد البر وقد ظلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزرة في هذا الباب فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها مثل قول ومن لم يحكم أنزل الله فانكم كافرون إذا الخوارج مذهبهم أن كل من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فهو كافر ودليلهم الذي يستدلون به ومن لم يحكم من زلطهم كفروا وهذا لا يقول به أهل السن الذين يكفرون من يحكم بقوانين وضعيه لا يقولون به بل يرون أن الذنوب لا يكفر صاحبها إلى الاستحلال أما تحكيم القوانين فليس من هذا بل تحكيم القوانين معارات للشرح ورد لدين الإسلام فهذا باب وهذا باب ايضا قال القرطبي: ومن لم يحكم ما انزل الله فلكم كافرون يحتج بظاهره من يكثر بالذنوب وهم الخوارج ولا حجة فيه وهذا حق الخوارج كما ذكرت لكم يقولون ان من ارتكب كبيرة واحدة ذنبا من الكبائر فهو خارج من المنة يستدلون بقولهم من لم يحكم ما انزل الله فلكافرون اما اهل السنة يفصلون ان حكم هو لشهوة وهكذا وأهل السنة أيضا في الفارق الثاني أن أهل السنة لا يكفرون مرتكبا كبيرا مهما عظمت كبيرته طالما أنها ليس الشركة هذا واضح؟ وأيضا قولوا حجه فيه لماذا؟ لأن أهل السنة يرجعون إلى التفصيل وما لم يحكم أن يجعل الله فهم يكفروا فيها تفصيل أما الخوارج يجعلونها عامة ويجعلون الكفر فيها مخرجا من المين وهذا باطل كما ذكرت لكم وهذا انهي كلامي